بسم الله الرحمن الرحيم الف لا م تلك ايات الكتاب المبين ان انزلنا القران العربي لعلكم تعقلون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 أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقبر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كذا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها عبد أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلي قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحور أصِلوا معنا قَثِيرُ التع ويلعب وإنَّ لَهُ لَحافِظٌ قال إنّي لا يحزُلني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لَئن أكله ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في ضيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئان وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ شكون امر فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياركم فارسل وارذك فادلى دلو فادلى دلوه وقال يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس براهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرم مثواه اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه على وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما أشدته آتيناه حكما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 لحوالهم ولقد همت به وهمت بها لولا أرأبها نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن هو من عبادنا المخلصين. استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأجلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه نفسه قد شرفها حب إن لنا راها في غلان مبين فلما سمعت بمقر الن أرسلت إليك واتتت لغنم كأو وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت وقالت يخرج عليه جن بلما رأينه أكبر له وقطع أيديه وقل حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصر ولא إن لم يفعل ما أبرغه لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني لا تصرف عني كيدهن أصف إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما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 تَمَلَّتَ قُومٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ أَبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِالْ أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمعون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 وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه ناجي منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين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 أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سماهني يأكل جنس سبع العجاف وسبع شبلات الخضرة وأخرى يابسات اللعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي بيغفور الرحيم، وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض.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 وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فاعرفهم وهم له هنكرون ولما جهازهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنصر فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقرأون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا أقلفوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل منع من الكيل فأرسل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 ولمَّ فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبان ما نبغ هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد لِكَي نَيسير قال لن أرسلهماكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقولك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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَحْزَنْ بِمَا كَانَ لما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن الأية هالعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك ولمن جاء بك حمل بعير وأنبه زعيب قالوا تَالَّا إِنَّا لَقَدْ عَلِمْتُم مَا جِنَانَ لِنُبْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَوْتٌ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 شان شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا مكانا عنده ان إذا الظالمون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 لان ابرحل ارضى حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا اننا بنكرت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 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرا جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تك الله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهابك قال انما اشكو بثي وحزني الى الله قال انما اشكو بثي وحزني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 عزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات وجننا ببضاعة مزجات فأوف الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه يا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصدق فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا خاطئين قال لا تسري بنا عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون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 رَأَيْنَا اللهُ آمين وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ الرُّؤْيَا يَا مِنْ قَبْلِ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 إن هو إلا ذكر للعالم وكأيهم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَوْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدَعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى مَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ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 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشأ ولا يرد بسنا عن القوم المجرّين لقد كان في قصصهم عبره لقد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون